Allah, Allah, ar-xcm'n agli'a a'yub min m'gur, l'mar n'kelàl-i-shà, na'am-di-yal-da-yé-jilor. Allah, Allah, ar-xcm'n agli'a a'yub min m'gur, l'mar n'kelàl-i-shà, yal تسوغاك ودينا رئيس فضان الدنور ثورا مش بيغي خمسي غلين تتغنو سن يوثيي واضون اللحو تبعا غزوت قراطين تسوغاك ودينا رئيس فضان الدنور انت تغن وزني وذي واظون الله الله الله انسي غذي الرحبة تلاعوين السنتي يام الظوض وفين وغلغة سنت ذاكر نور الله الله الله انسي غذي الرحبة تلاعوين Yigamiz duwa fa nu radral sintad gerbu Mahalla Allah tarjmal al ayoub minamghur barnukelashan anamiz العقلي ويخسر لحوغور صريغ سنده مكانت دي غذي لعمار وقيغات الرغاضة ورحد زبغي تجاره دي تاير سنة وعار العقلي ويخسر لحوغور صريغ سنده ما كان الديروزي نعمر و هي غاد الرضا ضروري حتسب غيثه الله الله تمتي جحرنا نقار شحال لي وني تغضر يرنو نشد من واد رانم المقا شحال لي والني من واد الله الله الله ارجمنا على عيوب مين نسيك الثلاصم مصيغر ويغنع قل اخذي غيال شوفا نمغورغ في اللي تبدال وغالغ دسبل يريفا سنن الخانا نكيلا نسيك الثلاصم مصيغر ويغنع قل غيال شوفا Ora fellite begun ora le grazze felli rifascen nelle gade Allah أمك يزل وولد صفصن في اللي شماية الله الله الله هرش ملغ العيوب مين مغور مرنو نعم دي لداي جدور الله الله الله هرش ملغ العيوب مين مغور مرنو نعم دي